والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء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 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا آل الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إن إ ن ك أ ن ت الوهاب ربنا إ ن ك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إ ن الله لا يخلف الميعاد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 إ ن الدين عند الله ا ل إ س ل ا م وما اختلف الذين أ و ت و ا الكتاب إ ل ا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر ب آ ي ا ت الله ف إ ن الله سريع الحساب ف إ ن حجوك فقل أ س ل م ت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين أ ا س ل م ت م فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم أ و ل ئ ك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ه وما لهم من ناصر ي ن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 فكيف إ ذ ا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم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 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أ و ل ي ا ء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إ ل ا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه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 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ي ح ب バコモー、ل ーヘフェルレコムドゥノー、ベコン、ウォー、ل ーホー、ロー ر ーン、ウォーヘーン、ウォー ا ー ل ウォーヘーン、ウォ فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الله ا の思い出はあなたの思い出はあなたの思い ه は ي なたの思 م 出はあなたの思い出はあなたの思い出は ل なたの ا い ي はあなたの思い出はあな و の ل い出はあなたの思い م إ あな ا の思 ا 出 ر あ إ たの思い出はあな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 والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أ ع ي ら ه ا بك و らわ ي わらわ م わ ا わらわらわらわら ر ら ي らわらわらわらわらわらわら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 إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك ل دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب أ ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه 私の思い出を表すこと جعل で ي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 وجيها في الدنيا و ا ل آ خ ر ه ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أ انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر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 اسرائيل اني قد جئتكم ب آ ي ه من ربكم اني أ اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه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 私の思い出を忘れずに済むことはできませんでした。 「私 ن 思い出を忘れず ا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 ونساءنا ونساءكم وانفسنا و أ ن ف س ن ا و أ ن ف س ك م ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق وما من اله إ ل ا الله 私の思い出を忘れずに済むことはできない。 أ ه ل الكتاب تعالوا إ ل ى ك ل م ة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد إ ل ا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما أ ن ز ل ت التوراه والانجيل إ ل ا من بعده أ ف ل ا تعقلون ها أ ن ت م هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاج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 واد الطائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إ ل ا انفسهم وما يشعرون يا اهل الكتاب لم تكفرون ب آ ي ا ت الله وانتم تشهدون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 واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله قل إ ن الهدى هدى الله أ ن يؤتى أ ح د مثل ما أ و ت ي ت م أ و يحاجوكم عند ربكم قل إ ن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء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 家族のためにこのように思い出してくれているときに、このように思い出してくれているときに、 ذلك ب أ ن ه م قالوا ليس علينا في ا ل أ م ي ن سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أ و ف ى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين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 ولا يزكيهم ولهم عذاب أ ل ي م و إ ن منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من, الكتاب. لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند وما هو من عند الله ويقولون م مِنْ ا اللَّهِ وما هُوَ وَمَا عِنْدِ الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم ان يؤتيه ثم يقول للناس لل كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين ي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 أ َ ي َ أ ْ م ُ ر ُ ك ُ م ْ بالكفر ُِِْْ بعد ََْ اذ ْ أ انتم ُْ مسلمون َُُِْ واذ َْ أ َ خ َ ذ َ الله َُّ ميثاق َ النبيين ََِِّ لما ََ اتيتكم َُُْ من ِْ كتاب ٍَِ و َ ح ِ ك ْ م َ ة ٍ ثم َُّ جاءكم ََُْ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 وله ل أ س م من في ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ط و ن ا وكرها و إ ل ي ه ي ر ج ع و ن ق ل آ م ن ا ب ا ل ل ه ا م ي ه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 فكيف يهد ي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولا م و أن ع ل ي ه م ل ع ن ة ا ل ل ه والملائكة و ا ا ل ن س أ ج م ع ي ن ا ل د ي فيها ن ل ا يخفف ع ن ه م ا ل ع ذ ا ب و ل ا ه م ي ر و ن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 فاتبعوا مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين إ ن أ و ل بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه آ ي ا ت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 وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آ ي ا ت الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم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 و ا ذكروا ن ع م َ الله عليكم إ ذ كنتم َ ع د ا ء ف أ َ ل ف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إ خ و ا ن ا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 منكم امه ّ يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا مِنْ بعد مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ بَعْدِ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 و إ ل ى الله ترجع ا ل أ م و ر كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس ت أ م ر و ن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آ م ن أ ه ل الكتاب لكان خيرا لهم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 وجاءوا بغضب من الله واضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك ليسوا وكانوا بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء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 ويسارعون في الخيرات و أ و ل ئ ك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين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 مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها سر أ ص اصابت ب ت حَرْثَ قَوْمٍ أ حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم الله ولكن أن م و ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا لا تتخذوا ب ط ا ن من دونكم ل ا ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ا ه من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم ا ل آ ي ا ت ان كنتم تعقلون ها أ ن ت م اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آ م ن ا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور إ ن تمسسكم ح س ن ة ت س ؤ ه م و إ ن تصبكم س ي ئ ة يفرحوا بها و إ ن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إ ن الله بما يعملون محيط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 وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائفا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 الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا ف س ه م ذكروا الله فاستغفرو لذنوبهم ذكروا الله فاستغفرو لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إ ل ا الله ولم يصرو ا على ما فعلوا وهم يعلمون أ و ل ئ ك جزاؤهم م غ ف ر ة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار, تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أ ج ر العاملين ن قد خلت م ل م ن ن في ك, كان ك ذ この ن هذا ب ي の ن ل を ن ا て وهدى وموعظة ل い م ت ق ي す。 ولا تهنوا ولا تحزنوا و أ ن ت م ا ل أ ع ل و ن إ ن كنتم مؤمنين إ ن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آ م ن و ا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آ م ن و ا ويمحق الكافرين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 أ ف إ ن مات أ و قتلا ق ل ب ت م على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين 「お前たちのため ن يحب الصابرين <ف عل> <oon>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 موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ل ل ه يحب ا ل م ح س ن ي ن ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آمنوا イン تطيع الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا ا ر ب بما أ ش ر ك و ا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما وهم ا ل ن ا ر و ب ي سمث وظالمين ا ل ولقد ص د ق ك م الله وعده إ ذ ت ح س و ن ه بإذنه حتى إ ذ ا فشلتم حتى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 ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تلوون على موسوعه ل ي د و ك م في أ خ ا ك م ف أ ث ا ب ك م غمّا بغمّ ل ك ي ل ا تحزنوا ع ل ى م ا فاتكم و ل ا ما أصابكم و ا ل ل ه خبير ب م ا ت ع م ل و ن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 انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا ل إ خ و ا ن ه م إ ذ ا ضربوا في ا ل أ ر ض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم في حسرة والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أ و متم ل م غ ف ر ة من الله و ر ح م ة خير مما يجمعون ن و ل ئ متم او قتلتم لالى الله تحشرون فبما ر ح م ة من الله لنت لهم ولو كنت ف ض ا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في ا ل أ م ر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 اولم اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم انا هذا, قلتم أنا هذا قل هو من عند انفسكم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 والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أ ص ا ب ه م القرح للذين أ ح س ن و ا منهم واتقوا أ ج ر عظيم الذين قال لهم الناس انا ل ف ض و ل ه الدكتور محمد راتب ا النابلسي ع م ل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 فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير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 وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور لتبلون في أ م و ا ل ك م وانفسكم ولتسمعن من الذين أ و ت و ا الكتاب من قبلكم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 الذين يذكرون الله قياما واقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما, وال ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا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 عند الله و ا ل ل ه ع ن د ه حسن ا ل ث و ا ب ل ا ي ض ن ك ت ق ل ب ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا في ا ل ب ل ا د متاع ق ل ي ل ثم م أ و ا ه م ج ه ن م وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله 「私の名前は何でしょうか?」 ا ز ل اليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا أ و ل ئ ك لهم أ ج ر ه م عند ربهم إ ن الله سريع الحساب يا